وقول المصنف رحمه الله إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو كقول صاحب الشريعة معناه أنه حجه كما أن قوله صلى الله عليه وسلم حجه وليس مقصوده أن الإقرار بمنزلة القول لأن القول أعلى لأن القول أعلى من الإقرار فالكاف هنا للتنظير الكاف هنا تنظيريه فقوله إقراره صلى الله عليه وسلم كقوله المقصود به في الاحتجاج بهما وليس المقصود أن الإقرار يكون بمنزلة القول لأن الإقرار دون القول هذه هي الحاله الاولى وهي ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم انكار قول او فعل حصل في مجلسه الحاله الثانيه ما حصل في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره ما حصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فحكمه مثل حكم الصورة الأولى فكما أن, الصورة كما أن الحالة الأولى حجة فكذلك هذه الحال حجة ومثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم صاحب السريه الذي كان يأم اصحابه فيقرا فيختم لهم بقول هو الله احد في كل ركعه فان هذا فعل حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم او في غير مجلسه حصل في غير مجلسه وبلغه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فكان حجه وقول المصنج رحمه الله وعلم به هذا فيه بيان شرط من شروط الاقرار وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمقر عليه فلا بد ان يعلم صلى الله عليه وسلم بالفعل حتى نحكم بانه يحتج به لان ما لم يعلمه صلى الله عليه وسلم هل تصح نسبته له لا تصح نسبته له صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا فما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا أنه علم به فما حكمه؟ نحن عرفنا أن من شرط الإقرار لما وقع في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وقع في زمانه. ولم ينقل لنا في الاحاديث انه بلغه صلى الله عليه وسلم فما حكمه والجواب على ذلك ان هذا فيه تفصيل وذلك ان ما وقع في عهده وزمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا علمه به لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون مثله لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم مثل صلاه معاذ رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم ذهابه الى قومه وصلاته بهم فإن هذا لا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أئمة المدينة الذين يصلون بأقوامهم والمدينة صغيرة، فيكون حينئذ حجه لأن مثله لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. فهو في حكم ما نقل لنا انه علم به صلى الله عليه وسلم الحاله الثانيه ان يكون مثله يخفى عليه صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجه من جهه اقراره ولاحظ العباره لا يكون حجه من جهه اقراره صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك العزل وهو الانزال خارج الفرج عند الجماع فان مثل هذا يخفى او لا يخفى مثل هذا يخفى لانه يقع بين الرجل وامراته فلا يكون عدم الانكار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا منه صلى الله عليه وسلم لان مثل هذا الفعل يخفى لكنه يكون حجه من جهه اخرى وهي اقرار الله سبحانه وتعالى لانه لو كان ممنوعا لا الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما اطلعه على احوال المنافقين ولهذا يقول جابر رضي الله عنه كنا ننزل كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القران ف احتج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقرار الله عز وجل بإقرار الله عز وجل ولا يصح أن نقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أنه لم يتحقق شرط حجيه الإقرار وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان بمنزلة علمه صلى الله عليه وسلم وما كان بمنزلة علمه صلى الله عليه وسلم يكون فيما لا يخفى مثله نعم النسخ وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة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 وما يتبعها من الاقرار شرع يتكلم في مبحث في غايه الاهميه وهو النسخ والنسخ مبحث مهم جدا وذلك لوقوعه في الكتاب والسنه ولهذا عني العلماء رحمهم الله به و فصلوا مباحثه وجعلوا معرفه الناسخ والمنسوخ شرطا من شروط الاجتهاد فلا يبلغ احد رتبه الاجتهاد الا اذا كان عالما بالناسخ والمنسوخ لانه اذا لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ ربما حكم بشيء منسوخ قد الغى الله سبحانه وتعالى حكمه وهذا لا يجوز ولهذا سال علي رضي الله عنه قاضيا فقال له هل تعرف الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت واهلكت وهذا من فقهه رضي الله عنه والف العلماء رحمه الله في الناسخ والمنسوخ تاليفا كثيره سواء كانت مما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في القران العظيم ام كانت مما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومع اهميه النسخ فقد انكره بعض المعاصرين الذين يسمون القرانيين وغفلوا عن الادله التي تثبت حجيه النسخ من القران ومن السنه ولو كانوا قرانيين لاتبعوا مقتضيات الادله القرانيه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ في لغة العرب معناه الإزالة تقول العرب نسخت الشمس الظل أي أزالته ويطلق على معنى آخر وهو النقل. تقول نسخت ما في الكتاب أي نقلته. وبعض الأصوليين كأبي حامد الغزالي ونجم الدين الطوفي عبر بقوله ما يشبه النقل. لأن ما في الكتاب لا ينتقل إلى الكتاب المنسوخ. له وانما تنتقل صورته فلهذا عبروا عبر بقوله ما ما يشبه النسخ وزاد بعضهم معنى ثالثا وهو التغيير لكن المصنف رحمه الله كبعض الاصوليين لم يتعرضوا لهذا المعنى الثالث لان التغيير راجع للمعنى الاول وهو الازاله وقول المصنف رحمه الله وعما النسخ فمعناه لغه الازاله وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته ظاهر صنيعه رحمه الله ان تفسير النسخ بالنقل في لغه العرب هذا قول ثان والصواب ان هذا معنى اخر للنسخ فالعلماء لم يختلفوا في النسخ هل هو الازاله او النقل وانما قالوا النسخ في لغه العرب يطلق على الازاله ويطلق على النقل لكن ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن النقل في لغة العربي معنى آخر للنسخ والصواب خلاف ما قد يفهم من هذا الصنيع. فإذا النسخ في لغة العربي يطلق على كم معنى؟ يطلق على معنيين: الأول الإزالة والثاني النقل. وزاد بعض أهل العلم معنى ثالث وهو التغيير لكن المصنف رحمه الله يدل صنيعه على انه يرى ان التغيير راجع للمعنى الاول وهو الازاله ولما عرف النسخ في لغه العرب انتقل لتعريفه في اصطلاح الاصوليين فقال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هذا التعريف الذي اورده المصنف رحمه الله هو في الحقيقه ليس تعريفا للنسخ وانما هو تعريف للناسخ هذا التعريف تعريف للناسخ ولهذا قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب الى اخره وهو هو في الحقيقه مؤدل للمقصود لانه يعرف منه تعريف النسخ فنحن إذا عرفنا تعريف الناسخ عرفنا تعريف النسخ وإذا أردنا أن نعرف النسخ مع المحافظة على عبارة المصنف رحمه الله فإننا نقول النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب اخر وهذه زياده على التعريف بخطاب اخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب اخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه فحذفنا من التعريف وزدنا فيه حتى يكون تعريفا مستقيما للنسخ واذا تقرر هذا فلناتي لبيان هذا التعريف حتى يتضح لنا المراد بالنسخ عند علماء الأصول فقولهم النسخ هو رفع الحكم الرفع معناه الإبطال والإلغاء تقول رفعت كذا أي أبطلته وألغيته والمراد بالحكم الحكم الشرعي لا اللغوي أو العقلي أو العادي لأن النسخ الذي هو محل البحث النسخ الذي يرد على الأدلة الشرعية فالمراد بالحكم في التعريف الحكم الشرعي لا اللغوي أو العقلي أو العادي أو العرفي وقولهم الثابت بخطاب رفع الحكم الثابت بخطاب الثابت صفة لقولهم الحكم. ويحترز به عن رفع الحكم يحترز بقولهم الثابت بخطاب عن رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه وهي البراءه العقليه وهي عدم الحكم بشيء فيحترز به عن رفع, البراءة عن رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه فلا يسمى نسخا كايجاب الصلوات الخمس فانه رفع لعدم وجوبها اليس كذلك ولا يسمى نسخا وكتحريم الربا فانه رفع لعدم تحريمه قبل نزول ايات تحريم الربا ولا يسمى ذلك نسخا ولو قيل ان رفع البراءه الاصليه نسخ للزم من ذلك لازم وهو ان جميع الاحكام الشرعيه نسخ لانها رافعه للبراءه الاصليه والأصوليون عبروا بقولهم الخطاب ولم يعبروا بقولهم النص وذلك لسبب وهو أن الخطاب يشمل اللفظ ويشمل الفعل ويشمل المفهوم بخلاف النص فإنه يختص باللفظ فلهذا اختار الأصوليون التعبير بالخطاب حتى يشمل هذه الثلاثة وهي الألفاظ والأفعال والمفاهيم. وقولهم بخطاب آخر متعلق بقولهم في أول التعريف رفع فالذي يحصل به رفع الخطاب الأول ما هو خطاب آخر فقولهم بخطاب آخر متعلق بقولهم في أول التعريف رفع ويؤخذ من هذا أن النسخ لا يقع إلا بخطاب ولا يكون إلا لخطاب فالنسخ لا يقع إلا بخطاب ولا يكون إلا لخطاب ولهذا قالوا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر فلا يكون النسخ إلا بخطاب لخطاب ومن هذا نعلم أن النسخة لا يمكن ان يقع في الشرع بالعقل ولا بالاجماع ولا بالقياس ولا بالمصلحه فاذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الاول باق لم ياتي خطاب اخر يرفعه فانه يبقى ثابتا الى يوم القيامه ولا يمكن رفعه بالعقول او بالمصالح المدعاه او بالاقيسه او بغير ذلك لان الخطاب الثابت لا يرفعه الا خطاب اخر فان قال قائل نجد في كتب العلماء أنهم يقولون هذا الحكم منسوخ بالإجماع فكيف يقال إن النسخة لا يكون إلا بخطاب والجواب على ذلك أن العلماء إذا قالوا هذا الحكم منسوخ بالإجماع فمقصودهم مستند الإجماع ودليله اما الاجماع نفسه فلا يقع به النسخ ويفهم ايضا من قولهم بخطاب اخر ان النسخ لا يكون بالجنون ولا بالموت فاذا ارتفع التكليف بسبب الموت او بسبب الجنون فان هذا لا يسمى نسخا لان النسخ لا يكون الا بخطاب والجنون والموت ليس بخطاب وقولهم في التعريف على وجه لولاه لكان ثابتا يعني على حال لولاه اي لولا هذا الحال لكان الحكم الاول ثابتا قولهم على وجه لولاه لكان ثابتا يعني على حال لولا هذه الحال لكان الحكم السابق ثابتا غير مرتفع ويحترزون به يحترزون بقولهم على وجه لو له لكان ثابتا عن الأحكام المغيات بغاية عن الأحكام المغياه بغاية كقوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فان وجوب الصيام هنا مغيا بغاية وهي الليل فإذا جاء الليل ارتفع وجوب صيام النهار وهذا الارتفاع ليس نسخا لان الحكم هنا من الاحكام المغيات بغايه وقولهم مع تراخيه عنه يعني مع تاخر الخطاب الثاني عن الخطاب الأول بمهلة قولهم مع تراخيه عنه معناه مع تأخر الخطاب الثاني عن الخطاب الأول بمهلة بينهما وهناك فرق بين التراخي والتأخر فإن التأخر لا يلزم منه التراخي فقد يكون الشيء متأخرا لكنه ليس متراخيا وذلك قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فقوله ان هذا متاخر او متراخي هذا متاخر وليس متراخيا فليس كل متاخر يكون متراخيا اما التراخي فيلزم منه التاخر والنسخ يشترط فيه التراخي او يشترط فيه التاخر يشترط فيه التراخي والتراخي كما هو معلوم يلزم منه التأخر هذا هو معنى النسخ عند علماء الوصول وقد فهمنا من هذا التعريف أن النسخ يشترط فيه الشروط التالية فهمنا من هذا التعريف أن النسخ في الاصطلاح يشترط فيه الشروط التالية الشرط الأول ان يكون بخطاب الشرط الثاني ان يكون لخطاب الشرط الثالث التراخي بين الخطابين الشرط الرابع ان يكون ذلك على وجه لولا مجيء الخطاب الثاني لبقي حكم الخطاب الأول ثابتاً فهذه هي شروط النسخ وقد استفدناها من التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله وهذا هو معنى النسخ في اصطلاح علماء الاصول أي أن علماء الاصول اصطلحوا على أن النسخ لا بد أن تتحقق فيه هذه الأمور الاربعه التي سبق ذكرها أما المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم قبل الاصطلاح فإنهم يطلقون النسخ على ما هو أعم من ذلك فيطلقون النسخ على النسخ بالمعنى الاصطلاحي ويطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى بيان المجمل فالنسخ عند المتقدمين اوسع او اضيق منه عند المتاخرين اوسع منه عند المتأخرين ولهذا ننتبه لامر مهم وهو اننا اذا وجدنا في عبارات الصحابه والتابعين والائمه قبل استقرار الاصطلاح اطلاق لفظ النسخ فلا بد ان نتريث وان لا نسارع بحمل كلامه على النسخ بالمعنى المصطلح عليه لانه قد يحتمل هذا المعنى وهو رفع الحكم وقد يقصد تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل نعم أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف نعم نأخذ هذه الأقسام ثم نقف إن شاء الله تعالى لما عرف المصنف رحمه الله النسخ بدأ بذكر أقسامه والنسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة والأحكام كما تعلمون تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات والمصنف رحمه الله هنا ذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ ذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الاول ما نسخ لفظه وبقي حكمه والمصنف رحمه الله عبر بالرسم وأراد اللفظ فالقسم الاول ما نسخ لفظه وبقي حكمه و من أمثلة ذلك آية الرجم فقد أنزلها الله سبحانه وتعالى ثم رفع لفظها وأبقى حكمها اما ما جاء في موطئ الإمام مالك رحمه الله أن آية الرجم هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم فهذا هو ليس لفظ الآية وإنما هو معناها كما قرر ذلك أهل العلم ومنهم القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم فهذا ليس هو لفظ الآية وإنما هو حكاية لمعنى الآية القسم الثاني عكسه وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه ومن امثله ذلك قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فهذه الايه نسخ حكمها بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وبقي رسمها ولفظها مكتوبا في المصحف القسم الثالث ما نسخ لفظه وحكمه معا ومن امثلته ايه الرضاع كما جاء في حديث في قول عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل في القران عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس معلومات فالعشر الرضعات نسخ حكمها ونسخ لفظها ورسمها وعما الخمس الرضعات فنسخ لفظها وبقي حكمها هذا هو القسم الثالث فعرفنا أن النسخة باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثه وهي ما نسخ لفظه وبقي حكمه وما نسخ حكمه وبقي لفظه وما نسخ حكمه ولفظه التقسيم الثاني للنسخ اقسامه باعتبار البدل وعدمه وهو بهذا الاعتبار ينقسم الى قسمين القسم الأول ما نسخ إلى بدل ومن أمثلته القبلة فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس فاستقبله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ثم نسخ هذا الحكم إلى بدل. وهو استقبال المسجد الحرام في قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام القسم الثاني ما نسخ الى غير بدل كآية المناجاة في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جوابكم صادقا فقد نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الى غير بدل في قوله ااشفقتم ان تقدموا بين يدي جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه الايه وبعض الاصوليين يرى ان الادق ان نعبر بقولنا ما نسخ الى غير تكليف ما نصخ إلى غير تكليف، لأن آية المناجاة مثلاً نسخ الله سبحانه وتعالى فيها وجوب الصدقة إلى إباحة الصدقة، والإباحة بدل، أليست كذلك؟ الإباحة بدل، فلهذا قالوا الأدق أن يقال ما نصخ إلى غير تكليف والأمر في هذا سهل فإذا عرفنا أن النسخ باعتبار البدل وعدمه ينقسم إلى قسمين الأول نسخ إلى بدل والثاني نسخ إلى غير بدل والقسم الأول وهو النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول نسخ إلى بدل أغلظ يعني أشد وأثقل بالنسبة إلى المكلف وذلك كالصيام فإن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر خير المكلفين بين الصيام والاطعام فقال سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ثم نسخه ببدل اثقل منه وهو تحتيم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه والتحتيم فيه الزام و تشديد على المكلف القسم الثاني أن يكون البدل أخف من المبدل منه وذلك كآية المصابرة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بحكم أخف منه وهو قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم عشرون صاب منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين باذن الله فهذا نسخ من الاثقل الى الاخف القسم الثالث ان يكون الناسخ مساويا للمنسوخ ومن امثله ذلك نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال المسجد الحرام فانه نسخ بمساو فإن قال قائل كيف يقال انه نسخ بمساو والمسجد الحرام اشرف واحب الى الله من المسجد الاقصى فالجواب على ذلك انهما مستويان بالنسبه الى فعل المكلف ففعل المكلف سواء سواء استقبل بيت المقدس ام استقبل المسجد الحرام ولما فرغ من ذلك بدأ يتكلم على أقسام النسخ باعتبار الخطاب الناسخ وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء القادم بقي أن نشير إلى شيء يتعلق بتعريف النسخ وهو ان المصنف رحمه الله عرف النسخ بانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متاخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ونحن سياتينا ان النسخة او نحن سبق معنا ان النسخة قد يكون لللفظ وقد يكون ل الحكم والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على ذكر ماذا على ذكر الحكم في قوله رفع الحكم ولم يذكر رفع اللفظ مع ان النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم هذا سنجيب عليه ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم واسال الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح